وهل يبطل الصوم بالاستنشاق من إصبع الرب قال العلماء نقط الأنف والبخار الذي يشم من إصبع الرب يبطل بهما الصيام وإذا كان المريض لا يستغني عنهما في الصيام جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء من المرض فإن كان المرض مزمنا لا يرجى شفاؤه كان له الفطر وعليه الاطعام عن كل يوم مسكينا والله اعلم